أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين هذا السائل يقول إذا كان الابن عاق لوالديه ويلعن ويشتم ويبزق على وجه والديه فليجوز ان يحرم من الميراث الابن العاق الواجب على والده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 يعني بعض الآباء لا يعين ابنه على برة بسبب قسوة الأب وفضاضته وغلظته وسوء معاملته فقد يكون الأب عنده إخلال بهذا الأمر كقسوة أو غلظه أو فضاضة أو سوء معاملة وإجحاف وغير ذلك من المعاني فيجتهد في إصلاح نفسه في هذا الجانب وإصلاح ولده ويجتهد في الدعاء لابنه وقد يكون الابن العاق برا إذا كان عاق إلى اليوم قد يكون غدا برا لأن مر بهداية الله وتوفيقه فيجتهد في هذه الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى السلام عليكم هذا السادق يقول قوله تعالى قل لم تؤمن هل هو نفي للإيمان من أصله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 ولكن الحجر الأسود ورد في فضائل وجاء الإسلام بمشروعيه تقبيله تقبيل الحجر الأسود واستلامه وتقبيل الحجر الأسود واستلامه محظ عبادة أمرنا بها واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء به في ذلك العمل وفي كل عمل صلوات الله وسلامه عليه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 وَلِعَانَةٍ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ وَأَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ